اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا يُلْعَبُونَ لَا يَتَنقَّلُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم اف تاتون السحر وامتم تغصرون ان ربى علم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وصدقناهم الوعد فأن جيناهم ومن شاء تجيناهم ومن شاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قَرِيَةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا فلما ورسوا بأسنا إذا هم إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما اطرفتم فيه لا تركضوا وارجعوا إلى رِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ اتقذ لم ولاتخذناه لاتخذناه من لجنا يكن كنا فاعلين بل لقذف بالحق على الباطل فيدمغ فيدمغ فاذى هو زاحق ولكم ال توصيفه وله من في السماوات والارض ومن عنده ومن عباده لا يستكبرون عن لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سّ <تصفيق> هو رب العرش عما عم يصفون لا يسأل عما عم يفعل لا